يقول هذا السائل هل يعيد زيارة قبر رسول الله هل تعاد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يغادر المدينة فيما تعلق بزيارة القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن اتخاذ القبر عيدا وقد مر معنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن إذا لم يتخذ عيدا وزاره المسلم مثلا عند قدومه وزاره مثلا في أثناء بقائه في المدينة مرة مرتين أو ثلاث أو نحو ذلك دون أن يتخذ القبر عيدا بتخصيص أوقات أو نحو ذلكم فهذا لا حرج فيه نعم أحسن الله ليكم يقول السائل هل يؤخذ المسلم إذا جاءته الوساوس أي وساوس التشبيه وهو كاره لذلك أشد الكره هذه الوساوس التي تهجم على القلب دون طلب لها ودون رغبة فيها وتلج إليه بدون استئذان ويكون الإنسان مبغضا كارها متمنيا عدم بقائها في قلبه هذه لا يؤاخذ عليها هذه لا يؤاخذ عليها والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وهم منهم في الإيمان والتوحيد قالوا إن أحدنا لا يجد في نفسه ما أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به أحب إليه من أن يتكلم به يعني أمور تهجم على القلب وتجول في النفس احيانا تطول وأحيانا تمر سريعا فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتم أوجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان ما هو صريح الإيمان أي ما قام في قلب المؤمن من كراهيه لهذه الأمور وبغض لها قال ذلك صريح الإيمان ف الإنسان ما دام كارها مبغضا لها مريدا لزوالها لا ليس راغبا فيها ولا مسترسلا معها وعاملا على طردها من نفسه لا يؤخذ لكن إذا جعلها إذا جعلها دينا أو أخذ يحدث الناس بها أو يثيرها في المجالس يشوش بها على الآخرين أو نحو ذلك فهذا فهذا هو موضع الخطورة. واصبح والعياذ بالله الحال في بعض الناس أن بعضهم عندما تجول في خاطره الوساوس يؤلف فيها كتابا عندما تجول في خاطره الوساوس يؤلف فيها كتابا فبعض الكتب الآن التي تقرا هي وساوس الصدور وساوس الصدور فيها من الخدرم والخدرف والخرافه والسفسطه و وال قلة الدين وقلة الحياة ويسطرها وقد يكون أديبا في سلوبه وكتابته فكل هذه الوساوس التي تجول في صدره يجعلها في كتاب ويطبعه وينشره وكان حقه عندما بدأ تجول في صدره أن يقول عود بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي عنه تلك الوساوس فالشاهد أن هذه الوساوس لا تضر الإنسان ما دام مبغضا لها كارها مدافعا حريصا على أن تبتعد عن قلبه مستعيدا بالله عز وجل ملتجئا إليه جل شأنه نعم أحسن الله ليكم يسأل عن الفرق بين الشرك والكفر الفرق بين الشرك والكفر أن الكفر أعم الفرق بين الشرك والكفر أن الكفر أعم فالشرك كفر الشرك كفر بالله سبحانه وتعالى وكل مشرك كافر بالله ومن الكفر ما ما لا يكون فيه الشرك ويكون ناقلا لصاحبه من الملة كمثلا سب الدين أو جحد شيء من شرع رب العالمين أو الاستهزاء بالنبيين أو التكذيب بالملائكه المقربين او نحو ذلك من الكفرات الناقله من مله الاسلام نعم احسن الله اليكم يسأل عن الاستدلال بالابراج الفلكيه في تسير حياه الشخص هذا كله داخل في باب الدجل والشعوذه والتعلق بالكهان والعرافين ومن يدعون معرفة الأمور وهؤلاء الذين يدعون معرفة الأمور المستقبلة لهم طرائق طرائق شتى وقد قال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والكهنه والعرافين لهم طرائق مختلفة في ما يزعمونه من معرفة بأحوال الناس المستقبلية فمنهم من يزعم أن هذه المعرفة تنقدح في ذهنه بالنظر في كف الإنسان ومنهم من يزعم أنها تنقدح في ذهنه في النظر في الفنجال ومنهم من يزعم أنه يعرفها بالخط في الأرض والضرب الطرق في الحصى ووسائل متنوعة يدعيها هؤلاء وخلاصتها الشعوذة والكذب والدجل على الناس وأكل أموال الناس بالباطل ويقع الناس في العقائد المنحرفة الضالة وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة في التحذير من هذه الأعمال والتشنيع على أهلها وعلى من يأتي إليهم نعم أحسن الله ليكم مبارك فيكم يقول السائل كيف نجمع بين قول المصنف وقوله أن الشرك أو أنه قد أن الشخص قد يقع في شرك الألوهية وإن سلم له توحيد الربوبية معل أن الشرك متلازم في الأقسام الثلاثة فإذا أشرك في الألوهية فقد أشرك في الربوبية والأسماء والصفات الشرك عندما يقع من الإنسان في الألوهية لا يلزم منه، لا يلزم منه أن يكون مشركا في الربوبية بمعنى جاحدا لربوبية الله. ولهذا أهل العلم لما ذكروا التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، قالوا إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. بمعنى أن من وحد الله في العبادة من وحّد الله في العبادة بمعنى أخلص الدين لله سبحانه وتعالى فإن هذا الإخلاص يتضمن معرفته بربوبية الله لأن عبادته له وإخلاصه للدين له فرع عن معرفته به فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية توحيد الربوبية وإذا كان يتضمنه فمن كان مشركا بالربوبية من كان مشركا بالربوبية فمعنى ذلك انه في الألوية من باب أولى أما توحيد الربوبيه فإنه يستلزم توحيد اللهية بمعنى أن من عرف أن الرب هو الله وحده لا شريك له يلزم أن يفرده وحده بالعبادة وقد يفرده وقد لا يفرده ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون نعم. أحسن الله ليكم يسأل عن الخضر وهل هو موجود في وقتنا هذا؟ لا ليس موجودا ليس موجودا ومن يقول بوجوده في وقتنا هذا لا دليل عليه بل هو مصادم لدلائل كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم. أحسن الله ليكم يقول. أجاهد نفسي على الإخلاص ولكن أحس أني غير مخلص فما نصيحتكم بارك الله تستمر في المجاهدة ليس أمام الإنسان إلا المجاهدة والاستعانه. كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله والإخلاص يحتاج من العبد إلى مجاهدة مستمرة ونقلت عن بعض السلف قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فالنية تحتاج إلى معالجه مستمرة ومجاهدة دائمة إلى أن يغادر الإنسان هذه الحياة قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني تستمر على العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى إلى أن تموت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول السائل ما قولكم في من يستدل بحديث الشفاعة على أن لا إله إلا الله وحدها تنفع يوم القيامة ولو لم يعمل أي عمل حديث الشفاعة هو حديث بهريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذا الحديث العظيم المبارك يدل على مكانة هذه الكلمة العظيمة عندما تكون نابعة من قلب العبد مخلصا يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى وأنه حقيق بأن ينال بذلكم شفاعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث الذي أشار إليه السائل هو واحد من الأحاديث التي تبين شروط لا إله إلا الله التي تكون لا إله إلا الله نافعة صاحبها عندما يكون مستثما لها. لها ومن الخطأ في أبواب الاعتقاد والدين أن يكون الاعتماد على واحد من الأحاديث في الباب وإهمال الأحاديث الأخرى الواردة في الباب نفسه فلا إله إلا الله ورد فيها أحاديث كثيرة ومن أراد أن يفهم لا إله إلا الله وحقوقها وشروطها وما تقتضي يكون عمله بمجموع الأحاديث الواردة في لا إله إلا الله نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل من لم يسوي الولي بالله أي جعله أقل مرتبة من الله في التقرب إليه هل هذا يعتبر شرك بالله يكون مشركا يكون مشركا والتسوية لا يلزم منها أن يكون القدر الذي يكون من العباده الذي يصرف لغير الله كالقدر من العبادة الذي يصرف لله فمن أعطى شيئا من العبادة ولو قل لغير الله سواه بالله في حق من حقوقه لأن العبادة كلها خالصة لله رب العالمين فمن أعطى غير الله منها ولو شيئا قليلا ونز ونزرا يسيرا فقد سوى هذا الغير بالله جل وعلا واتخذه ندا وسريكا نختم بهذا السؤال يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء العادي مثل الدعاء الذي تدعو به لنا جاء في الحديث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يردهما صفرا أن يردهما صفرا فرفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء ومتى ترفع الأيدي ومتى لا ترفع الجواب ذا على ذلك يكون في ضوء السنة وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث الواردة والأحوال الواردة في السنة في هذا الباب ثلاثة فهناك قسم منها جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دفع دعا ورفع يديه يدي فيقال السنة أن تدعو وترفع يديه مثل ما ثبت أنه رفع يديه في عرفة ورفع يديه عليه الصلاة والسلام عندما استسقى وحديث كثيرة في هذا الباب ثبت أنه دعا ورفع يديه فمثل هذا يقال السنة في أن تدعو وترفع يديك والقسم الثاني ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام دعا ولم يرفع يديه دعا ولم يرفع يديه فيقال السنة ألا ترفع الأيدي لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في هذه المواطن ولم يرفع يديه ومن ذلكم الدعاء في خطبة الجمعة الدعاء في خطبة الجمعة والصحابة رضي الله عنهم أنكروا على من رفع يديه بالدعاء وقت الخطبة لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ولا ولم يرفع يديه فهذا القسم الثاني والثالث وهو الأدعية المطلقة. الأدعية المطلقة فالباب فيها واسع رفع الإنسان يديه وان لم يرفع يديه ولا يلزم الإنسان بشيء معين وإنما الباب فيها واسع ونسأل الله الكريم رب العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين